وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفِينَا عَلَيْهِ أَبَا نَا أَوْ لَوْ كَانَ أَبَا نَا أُمُّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنْعَكُبُ مَا لَا يَسْمَعُ إلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صنهم ضخم عم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبا كما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والذن ولحم الفنزير وما أهل به بغير الله وما هو اللّه لغير الله فمن يضطّر غير ذا ضِّ ولا عادٍ فلا إثم عليه فلا إثم عليه إن الله عفّور الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشتعون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطولهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكسيهم ولهم عذاب أنير أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالنغفرة فما أصبرهم علم